يشفعوا لنا، فيشفعوا لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسرو أنفسهم وغل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام.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 سحابا فقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون